الأخ يسأل عن هجرة للبداع كيف نجمع بينه وبين زيارة النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي لا تنافي بين الأمرين إن الأصل في المسلم أن يبغض الكفار كملة وتفصيل ولا يحل له موالاتهم مطلقة ولا يجوز له تصديرهم في المجالس ولا بداءتهم بالسلام ولا التوسيع لهم في الطرقات قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتموه في طريق فاضطروا من أضيقه رواه مسلم في صحيحة حديثة بهريرة وكذلك يجب على كل مسلم بوضو الأشرار وبوضو المنكرات وبوضو البدع وبوضو أهل الضلال وهذا من أعمال القلوب وهذا من أعمال القلوب. فإن الإمام قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وهذا من أعمال القلوب اللي هو الحب والبوء والولاء والبراء. فذاك التعريف السائد للإيمان الآن الذي هو مشهور عند كثير من الناس اللي هو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان هذا تعريف ناقص. قد أخرج منه أعمال. القلوب التي هي من أصول الإيمان صافي على التعريف التعرف يقال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالقلب والأركان فأعمال القلوب لابد أن توضع ولفين الإخلاص وين الصدق وين المحبة وين الخوف وين الرجاء وين الولاء وين البراء وهجر واهل البدع واهل المعاصي سنة ماضية متفق عليها لا ينازع في ذلك مسلم ما لم يترتب على ذلك ضرر أكبر والهجر مراتب قد يهجروا بالكلام فقط ولا يهجروا بالمجالسة وقد يهجروا بالمجالسة لا يجالسوا وإذا لقيه في الطريق سلم عليه وصافحه ومضى في سبيله وقد يهجر في هذا وهذا لأن المقصود هو علاج هذا العاصي فيفعل ما هو الأصلح والأنفع لأنه متى ما فعل وهجر المسلم هوى وحمية أهل الجاهلية ولنعرات أهل الجاهلية لم يكن على الطائل من عمله لما يفعل هذا ابتغاء رضوان الله وحمية لدين الله لا لنفسه ولا لهوا ولا لشهوته ولا لامور دنيوية لأنهم لا يحلو مسا يهجر خافي في الدنيا دنيا فوقه ثلاث وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه خمسين يوما حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمه ولا أصحابه عن تكليمهم فأمر أزواجهم بمفارقتهم كذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وهذا أمر الله نزاع فيه وينظر في ذلك المصلحة وقد تكون مصلحة الهجر هجر، وقد تكون مصلحة تأليف القلوب دون الهجر فإنه لا يهجر ويتعلّف قلبه وفرق بين تأليف القلوب وبين المداهنة تتأليف القلوب من الإيمان والمداهنة جزء وشعبه من النفاق تأليف القلوب أن تكون مبغضا لعمله وتتألف رجاء صلاحه والمداهنة أن تجالس وهو مقيم على المنكر دون أمر ولا نهي ودون تحيّل للفرصة في المستقبل لوعظه وإرشاده وعادة المدهن لا يهمه هل يتحول هذا الجليس من حال إلى حال أو لا يتحول لا يعني هذا فهذه تسمى مدهنة وما بالنسبة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي كذلك زيارة صلى الله عليه وسلم لعمها بطالبه مشرك فهذه زيارة دعوة وهي غير مهين عنها وهذا أمر مشروع إلى تقوم الساعة فمن زار من تختلف معه في الدين أو في إذا زرت من تختلف معه في الدين وعظه وإرشاده وبقصت دعوته فإن كان كافرا دعوته إلى الإسلام وإن كان مبتدعا دعوته إلى السنة وإن كان عاصيا دعوته إلى التوبة فهذا أمر محمود قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من النعم متفق على صحته والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم أن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجوره شيئا خرجه مسلم في صحيحه والدعوة إلى الله مطلوبة ودعوة المسلمين عامة غير مختصة بالطائفة دون طائفة بل هي رسالة إلى الثقلين جميعا. فعلى هذا لا تنافي بين هجره للبدع والضلال وبوضه وبين عيادة الكافر لدعوته فإن الذي يزور كافراً لا يحبه هو يبوضه ولكن يستجيب لأمر الله في دعوته ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في وعظه وإرشاده كذلك مبايعتهم في البيع والشراء لا ينافي بغضهم ولا ينافي عداوتهم